بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء شقت وأدنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأدنت لربها وحقت يا